الدنيا بيك تبشرك يا المهدي الغالي فرحنا بسمك ومالي بسمك الدنيا بيك تبشرك الدنيا بيك تبشرك يا المهدي ومالي الدنيا بيك تبشرك يا المهدي الغالي فرحتنا بسمك ومالي يمتدعون من السفر قربي من تذر البشر يمتدعون من السفر قربي من تذر البشر نساكي نبالي نساكي نبالي ترسم حولي المبتاني لحباب معيوني تهمي الشوق من تذرع الباب مجاهك يلاهي الكون مجاهي الاطيار عجل بيومك بي حتى القلب الضعر مقلبه هاجم للقهر يا رب منتظر البشر مقلبه هاجم للقهر يا رب منتظر البشر يل ساكن ببالي يل ساكن ببالي يني ابي كتب الشرط يال الغالي طعنا بسمتك من يسري ومالي يا دنيا بي تبشرت المهدي الغالي طحتنا بسمتك من يسري ومالي يا متى تعود من السفر قلبي ينتظر البشر يا متى من السفر من البشر ساكن في بالي يا ساعتين فعلي اي حبك دوم تشهدني ليالي لما احكي افكر بيك الليل ما نام يومك يا بيل عين منتظر ليتام اظهر وشوف شلون تحكمنا الظلام عيوني عاشت بالسهر يا رب من كبر البشر عيوني عاشت بالسهر يا ربي من تظر البشر جل ساكين بالي, بالي, بالي يا دنيا بي جتب الشورة يا الاهدي، يالغالي ورحتنا باسمك تكتمل يا سري ومالي يا بي جتب يا الاهدي، يالغالي فرحتنا باسمك تكتمل يا ومالي يمنت تعوذ من السفر قابى من تظر البشر من السفر كربي من كذر البشر نساكين بالي نساكين بالي طبص <تبه> مع الشابان في الصافة مولدك نور الكون وانتغلى محبوب ما لحظة بدن نساك وحبك ندوم قربك يظل مولاي هو حلل دروب يا حرب هيب المنتظر يا ربي البشر يا حرب هيب المنتظر يا ربي منتظر البشر ساكن ببالي ساكن ببالي ابي كتبشرك يا المهدي العالي راحتنا بذنك تكتمل يا سوي ومالي يا دنيا بي كتبشرت يا المهدي رحتنا بسلك في من اليسر ومالي يمتى تعود من السفر قلبي منتظر البشر يمتى تعود من السفر يا ربي من كل البشر ساكن ببالي ساكن ببالي اجي اهل الموعود محتاجه الناس نحسب لك احنا حساب شهقات ترقني شمع بشوق يا <تصفيق> وردة الياس يبقى قلبي لك مولاي طمنني للحساس طلعتك قال تنتظر يا ربي من تضر البشر طلعتك قال تنتظر يا ربي من تضر البشر ساكن ببالي ساكن ببالي بشرتني المهدي الغالي فرحتنا بسمتك تكتمل يا سوي ومالي يا دنيا بيك تبشرت يا المهدي الغالي فرحتنا بسمتك من السفر قلبي من طول البش يمتى تعود من السفر يا ربي من قلب مشت بصوت الرادود الحسيني الخادم محمد للشعر رياض الحسيني الهندسه الصوتيه مؤيد السمعي وابو ايليا التميمي